قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنتحدث في حلقتين متتاليتين عن سورة ياسين فهل ياسين حرفين أم أنهما اسم للرسول عليه السلام؟ لماذا تمي القرآن بالحكيم؟ وهل فعلا ياسين لما قرأت له؟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 تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة ياسين من سور القرآن المكية التي تعنى بما تعنى به كل السور المكية من بيان أصول العقيدة والأدلة على هذه الأصول من آيات الله تعالى في الأنفس وفي الآفاق كما أشار القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون تشتمل على هذه العقائد وعلى أمهات الفضائل تدلنا على الإيمان بالله وعلى وحدانية الله عز وجل وعلى الإيمان بالآخرة وعلى الإيمان برسل الله عز وجل وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى دون عبادة الشيطان وما يدل عليه الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وكما أن السورة عنيت بهذا الجانب عنيت بالإيمان بالآخرة وقيام الساعة والدليل على إمكان البعث وأن قدرة الله لا تعجز عن بعث الناس من قبورهم وإحيائهم كما خلقهم أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم هذه صورة رغم قصرها يعني ليست صورة طويلة ولا صورة قصيرة من قصر المفصل لما صورة أقرب إلى القصر تضمنت هذه الأشياء وبدأت بالأحرف المقطعة كما بدأت بها صور كثيرة قبل ذلك وبعد ذلك. قالت ياسين ياسين حرفان يا وسين. ومما وقع فيه الخلط والاشتباه أن بعض الناس ظنوا أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما فعلوا ذلك مع الحرفين طاها طاها يعني طاء وهاء وظنوه أيضا خطاب للنبي وسمى الناس أولادهم بياسين وبطاها وما الفرق بين ياسين وطاسين وطا وطا في سورة طاسين يعني كان المفروض بأن نسمي برضه أولادنا طاسين يعني يمكن لأنه يقول له وإنك لمن المرسلين طبعا كل كثير من الصور فيها خطاب للنبع صلى الله عليه وسلم صورة الشراء طواسيين تلك آيات الكتال مرين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين رسولة القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فالخطاب لا يدل على أن هذه الأحرف يعني مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام والكثير من الذين ذكروا أسماء النبي ذكروا من أسمائه المزمل والمدثر والعاقب والحاشر وكذا ومن أسمائه ياسين وطه هذه خرافات حقيقة ليس لها يعني أصل فمن لا شك فيه أن ياسين حرفان من الأحرف المقطعة مثل طاسين ومثل حاميم تماما ياسين سورة ياسين من الصور التي فيها كلام كثير في فضلها وبالغ الناس في ذلك ولكن كما قال العلماء المحققون لم يصح في ذلك حديث واحد في فضل ياسين في أحاديث وردت وفي أحاديث موضوعة وفي أحاديث لا أصل لها ولكن ليس في هذه الأحاديث الواردة حديث صحيح أو حسن قالوا إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين وروا أحمد والترمذي وغيره ولكن الترمذي قال إن هذا حديث غريب وحينما يقول الترمذي حديث غريب يعني ضعيف ولم يكتفي بهذا بل قال فيه أبو محمد هارون وهو مجهول الراوي المجهول ده لا نعرف لعله أحد الكذبين مدى مجهول فليس لا يوجد يعني في حديث فإن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين وأيضا في حديث آخر اقرأوا على موتاكم ياسين أيضا الحديث ضعيف بإجماع أئمة الحديث وما المراد بالموتاكم البعض قال يعني المحتضرين المشارفين على الموت يعني في ساعة الاحتضار نقرأ ياسين وقليل من الأئمة ابن قال لا بل الموت بعد ما يموت وهذا ما جرى عليه العمل في كثير من بلاد المسلمين نجد قراء القرآن يذهبون إلى المقابر ويقرؤون ويقرؤون ياسين في أيام الأخمسة بعض البلاد في أيام الجمع وبعد دفن الميت يقرأوا على ياسين ولكن الحديث لم يصح فلا يترتب عليه الحكم لا نستطيع أن نأخذ حكما من حديث ضعيف حتى الذين أجازوا رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والرقائق لم يجيزوا أخذ الأحكام من حديث ضعيف ولكن الأمة للأسف راجت فيها الأحاديث الضعيفة بل الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي لا سند لها ولا أصل لها من ذلك ما قيل إن ياسين لما قرأت له كما جاء في بعض الأحاديث ما زمزم لما شرب له لك ياسين لما قرأ يعني اللي يقرأ المريض يقرأ ياسين ليشفى والعذب يقرأ ياسين ليتزود والطالب يقرأ ياسين لينجح والفتاة تقرأ ياسين لتتزود والمتزودة تقرأ ياسين لتحمل وهكذا لهذا وهذا حديث لا أصلى لا ياسين لما قرأت له بل اخترعوا شيء وجدته في مصر ما في البلاد الأخرى ما أقول هذا لا شيء بيسموه يسموه عدية ياسين سمعت على الكلام دي عدية ياسيني رأي ياسين أربعين مرة فتقضى حاجته يعني فهكذا قال الناس كان أنا أذكر ونحن معتقلون في سنة تسعة وأربعين وأنا طالب في سنة خمسة سني، كان معانا واحد من الإخوان المسلمين، وهو رجل يعني وسط له عالم وله جاهل، ودي المشكلة مشكلة الناس اللي هو نصف العالم الناس لا يمكن أن يضلوا عن طريق العالم. العالم يعرف يعني العلم واحترم علمه وما لا يعرفه ويقول لا أعلم ولا يفتن ناس ورجاه والجاهل مش هيفت الناس ولا إنما المشكل اللي بيكون عنده بعض العلم ولكنه ليس علما راسخا ولا علما محققا ولا علما قام عليه الدليل عنده فنصف العالم إذن قالوا أفسد الناس نصفه طبيب ونصف نحوي ونصف متكلم عالم الكلام عالم العقائد ونصف متفقه فنصف الطبيب أو المتطبب يفسد الأبدان ونصف النحوي يفسد اللسان ونصف المتكلم عالم العقائد يفسد الأديان ونصف المتفقه يفسد العمران يعني لأن حيفت الناس يحل الحرام ويحرم الحلال ولا لخبط الدنيا فتتفسد الحياة ويخرب العمران فالمشكلة كان معنا هذا الأخ ومؤمن بقضية الدين يسير كل يوم يقرأها أربعين مرة. وراه بسرعة يعني عجيبة جدا أنا وصلت يا سيدنا محمد أنا حاكي من من فسبحان الله الذي بدي منكوت كل مشا مالي الله ويخلصها و... في كم دقيقة ويم ويم و... التانية والأولى وهكذا يا شيخ محمد أنت بتقول الكلام ده جايبه منين ما, ما في الكلام ده احنا مقدر لنا مدة إحنا لما ربنا حيعمل وأدعو أقول يا رب خلاص يعني هو مفيش فيش فا ال ياسين حولها كلام كثير ولكن الحقيقة أن ياسين شأنها شأن سائر الصور وياسين يعني ياء وسين يعني كما ما بدأت صور الطوسين وصور الحواميم ياسين والقرآن الحكيم بعد هذين الحرفين أقسم الله بالقرآن كما أقسم في سور أخرى قاف والقرآن المدين صاد والقرآن ذي الذكر حاميم والكتاب المبين هذه كلها أقسام والقسم يدل على عظمة المقسم به نحن نؤمن بأن القرآن عظيم عند الله ولذلك ربنا سمى القرآن في كتابه بعدة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى فالقرآن الحكيم هو الحكيم دي من أسماء الله والعلي الحكيم والعزيز الحكيم والعليم الحكيم وحكيم فيما خلق وحكيم فيما شرع سورة ياسين كغيرها من السور بدأت بحرفين وهما ياء وسين وليس كما يعتقد الجميع أنها بدأت باسم للرسول عليه السلام ثم يأتي السياق القرآني بالقسم بالقرآن بأنه حكيم والحكمة تكون صفة للعاقل فهو حكيم فيما خلق وشرع ضمن منهج عقلي ونفسي مستقيم وتعنى السورة كما تعنى السور المكية وهي بيان صور العقيدة والأدلة فهي تستمل على العقائد وأمهات الفضائل وللحديث بقية مع تأملات قرآنية